الدنيا الحلوة بنختارها ونتمتع بيها بندور عاللي قربنا ويلغي المسافات تشبه صورة بنتصورها وبنتحك فيها كل ما بيقربوا حقا بتحلى الحكاة kitak tila fulano fulano fulano حول احساس اللي يخلينا نمشي لنهبل ومع الناسنا حاسس بانا ايام ما نحسش بجمال واحنا لوحدينا حوالينا قلوب بتوه كده زي زمان to